بسم الله الرحمن الرحيم الاثلام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تطلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إن انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر.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 وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم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 فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك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 إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذ إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون